Oh ملائكته وكتبه ورسوله واليوم الاخير والقدر خيره وشره من الله والبعث بعد الموت لا اله الا الله مهما توارد فينا الحياة مهما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 وغير الدروب وسر الحياة إليه يموب ليبقى الفؤاد ينادي الله أمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله والبعث بعد الموت يا رب العالمين يا رحمن يا روحي يا, يا الله لمسنا عشقا بهذه الدنا رأيناه روحا بهذه السنه ففيه الهدى وال شريني من الله ارائه شده توسط وبسایت سنت دانلود